28. cüz, beş yüz kırk birinci sayfa. īʿrāz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 ورقبه من قبل ان ذلكم به والله بما تعملون خبي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس فمن لم ستين أن لتؤمنوا بالله ورسوله وتتقوا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 ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لمن هوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا كحي بما لم لم يحكيك الله ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وفبث المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوة من الشيطان ليعذن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فلنتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا علم درجات Wallahu bima ta'amaluna khabeer يا ايها الذين <سؤال> امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واظهر فان لم تريدوا فان الله يدي نجواكم صدقات فاذا لم تفعلوا الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الله ورسوله الله خبير بما تعملون الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْنِثُونَ عَلَى الكذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعْدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ lazmuni onlarm, amlar onlarm, alaullar onlarm, min Allahi şeyen, ulaik, achabul narih onlari, fiha halidon, yomebgthum Allahu, jmiyan, fiyhlifun leh, kma yhlifun l-kum, yhsebun, annhum, ala şeyen, ala, innhum humu alkiyun, isthpuz alihimu, şeytan, fa ansa hum zikra Allahi, ulaik, hazb şeytan, ala, inn hazb şeytan, أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إذن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يبادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آبانين أو أبناؤهم أو أو عشيرتهم أولئك أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم رضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون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 للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ذيارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورغوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأ التار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويبثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يغشح نفسه فأولئك هم المفلحون وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بِالْإِيمَانِ ولا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمنوا ربنا إنك رَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَرَ إلى الذين نَافَقُوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لا نخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحد أبدا وإن قتتم لنا نصرناكم الله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرج ولا يخرجون معهم ولئن لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبا ثم لا ينصرون لانه اشد رهبة في قلوبهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفضلون. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى حصنت او من وراء بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وباء امرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان ألقى للانساني كفر فلما كفر قال اني, بريء منك إني أخاف الله رب العالمين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 Sübhân Allah ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı يا أيها الذين آمنوا لا تتّخذوا عدومي عدومكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ما قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجن الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم لهذا في سبيلي وبطغاء موضتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما اخفيتم وما أعلنتم وما من يفعله منكم فقد ظلست واسمين إن يَسْخَطُ بِحُكْمِهِ كُنُولَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ مَأْلَتَنَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْرَهُنَّ لَنْ تَنْفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَفْصِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ نَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْبَةٌ حَتَّى نَجْنِيَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا نَقَامُهُمْ إِنَّا بَرَاءَءُ مِنْكُمْ أنا وبينكما عداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنى وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وافر لنا ربنا إنك أنت عزيز حكيم لقد كان لكم فيهم أسبة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم <سؤال> الآخرة <سؤال> ومن يتولف الله <سؤال> هو الغني الحميد عسى الله أن بينكم بين الذين عاديت منهم وات و الله قدير و الله غفور الله عن الذين لم يقاتلواكم في ولم يخرجواكم من أن تبروهم تغصبو إليهم إن الله يحب إن لا ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم الله يرعى على إخراجكم أن تتملوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن عنفتموهن فإنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا يحلون لهن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 كما يئس الكفار من أصحاب الظهور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبرمقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاه كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُبْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا سَاغُوا أَزَاغُوا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ صَادِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ Allahı bıefwahı him ve Allah mütemin örihi. Ve alakir he al kafiron. Ve aladi arsıl Rasulü hem bıelhuda vadinı hakil yüzhi rahimü aladdin kullini. Ve alakir he al müşrikon. Ya iyi he aladini emanu he al adulukum ala tijaratın لكم. إن كنتم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 آمن الطائفة من بني إسرائيل و كفر الطائفة فأيَدنا الذين آمنوا على عدوهم Bismillahirrahmanirrahim. l-Rahman ma fi al ve ma fi al-ardi, Malik al hakim O al-Ladhi b'asfi minhum yetrul-alihim ayatihi ve yuzekihi ma yullemuhum al-Kitaab wal-Hikma. Ve inka'nu min qablu lafi zallar mubin. Ve axarin minhum Allah Azze ve Caaleden olanlar. Mesel ki, Allah kullarıdır. Allah kullarıdır. Allah kullarıdır. Allah kullarıdır. Allah kullarıdır. Allah kullarıdır. Allah kullarıdır. Allah kullarıdır.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 al-raziqin Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İzaa jak al-munafiqun balu neshhedu innaka l-Rasulullah. Ve Allahu ialamu innaka l-Rasuluh. Allahu ishedu inn al-munafiqin laka zibul. İttxhazu aymanhum jnntan. Fasadu an sibilillahi. Innhum sta ama kanu yagmalul. Zalik bi anhum aaman. Ve thummak faru ftabiyya ala qulubihim. Fhum la yixfahun. خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وَإِذَا طَلَّلَ نَهُمْ تَعَالَى وَيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّمُرُوا سَهُمًا رَأَيْتَهُمْ يَخُضُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَمَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا الناافقين لا يخطون يقولون لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما وصناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رافل أولئك خرتنى إلى أجرٍ قريب فصدقوا من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو علاكم شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافرون ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم إليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليهم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب إليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشروا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعمل خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صانحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات وتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأضيع الله وأضيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو بعد الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزوان لكم أولادكم على ولكم فاحذروهم إن تعفو وتصفحو وتوفرو فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة الله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استضعكم اسمعوا وأضيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا إن يضاعفه لكم ويغفر لكم الله شكر حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدهن واحص العدد واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهم ولا يخرجن إلا إن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وما يتعدى وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلون أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فار يقوهم بمعروفهم وأشهد ذوي عدل <سؤال> منكم أقيم الشهادة لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وما يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسي وما يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بارع أملا قد جعل الله لكل شيء قدرة ولا من المحيض من نساءكم إلى رتبة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 بكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى نور وما يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنحاء خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير ve اللَّهَ قَدْ أَحْيَىٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ يا أيها النبي لما لما تحرم ما حلف الله لك تبتغي مرات أزواجك والله رافع الرحيم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم الله مولكما هو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه أعرض عن بعضه فلما نبأها به قالت من أبأك هذا قال نبأني العليم إن تتوبر إلى الله فقد صاغت قلوبكما فقد صاغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الله عسى ربه إن طلبا كن أي بدله أزواج خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات فئبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا، أنفسكم أهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملاكَتٌ غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.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 نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم مشراكم اليوم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ورب الله مثلا للذين كفر امرأة نوح وامرأة لوض كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فأمرأة